بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ هذا درس جديد من دروس الفقه في هذه الدورة العلمية في هذا العام العام الخامس والثلاثين بعد الأربعمائة والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والتي نتدارس فيها كتابة الطهارة من كتاب بداية المتفقه وهذا هو الدرس السادس وصلنا إلى الباب الثامن وهو قول المصنف حفظ الله تعالى باب الغسلي باب الغسلي صفحة 108 باب الغسل صفحة 108 قال المصنف وفيه خمسة ضوابط الضابط الأول موجبات الغسل موجبات الغسل خمسة واحد خروج المني اثنين التقاء الختانين ثلاثة خروج دم الحيض أربعة خروج دم النفاس خمسة اسلام الكافر الضابط الثاني شروط صحة الغسل سبعة واحد انقطاع ما يوجبه اثنين النية تلاتة الاسلام اربعة العقل خمسة التمييز ستة الماء الطهور سبعة ازالة ما يمنع وصوله الضابط الثالث فرض الغسل واحد واحد تعميم البدن بالماء الضابط الرابع سنن الغسل سبع واحد ازالة ما لوثه من اذى اتنين الوضوء قبله وترك الرجلين تلاتة غسل الأعضاء ثلاثا أربعة التيامن خمسة المولاء ستة الدلك سبعة غسل الرجلين بمكان آخر الضابط الخامس الأغسال المستحبه تسعة واحد غسل الجمعة اتنين من غسل ميتة تلاتة الغسل للعيدين أربعة الغسل للإغماء خمسة الجنون ستة المستحضة لكل صلاة سبعة الغسل للإحرام تمانية لدخول مكة تسعة للوقوف بعرف هذا هو الإجمال فإليكم التفصيل قوله موجبات الغسل خمسة معنى الموجبات أي الأشياء التي أو الأمور التي توجب على المكلف لاغتسل يعني متى يجب أن تغتسل متى يجب أن تغتسل قوله خروج المنيت وجملة ذلك أن خروج المني يجب الغسل سواء خرج في اليقظة او في النوم أما اليقظة فقال العلماء يشترط في اليقظة ألف أن يكون بلذة وده كلام مهم جدا ان في فرق بين خروج المني في اليقظة وفي النوم في اليقظة يحتاج لإيه لذة أن يخرج بشهوة وهذا قول الجمهور خروج ال... قالوا يشترط خروج المني بلذة فإن خرج بلا لذة فلا غسل عليه ليخرج من له عذر من سيلان أو مرض يعني في واحد مثلا عنده حساسية شديدة بسبب البرد لما جسمه يبرد يشتد عليه البرد ممكن يقذف فهذا يعتبر مرض هذا يعتبر مرض المني لم يخرج منه بشهوة فيخرج بهذا من له عزر أو, إيه أو مرض اباء أن يكون متضفقا وفي الغالب المني إذا خرج بشهوة يكون على شكل ضفق كما قال الله تعالى فلينظر إنسانه مما خلق خلق من مين إيه دافق فيخرج متضفقا وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فضغت الماء فاغتسل فهذا هو الدليل إذا فضغت الماء يعني خرج متضفقا مقزوفا فهذا يجب الغسل وفي رواية إذا حذفت فاغتسل من الجناب وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل والحديث الأول أخرجه بداود الصحاب العلباني في الإرواب والثاني أخرجوا أحمد وصحاول ألباني أيضا في الإروا إذن أول موجب من موجات الغسل خروج المني في اليقظة يشترط فيه الشهوة أن يخرج بلذة ويكون متدفق أما النوم خروج المني في النوم فيشترط فيه رؤية الماء فقط بالشرط فيه اللذة يعني بمجرد أن يستيقظ الإنسان من نوم فيجد اثر المني يجب على أن لا يشترط أن يتذكر أنه راى احتلاما الشرط ان هو راى شيء ومش شرط ان شعر بشهوه لا ليه بقى لأن الحديث عن ام سليم قالت ان ام سليم ام قالت ان ام سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المراه غسل إذا احتلمت قال نعم اذا رات الماء متفق عليه وعن عيشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما مجرد أن يرى فقط البلل في الملابس قال يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بلل يرى يعني يظن يظن واحتلم ولم يجد بللا قال لا غسل عليه أخرجه أبو داود الصحاحه الألبني. قال التلمزي رحمه الله وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسل وهو قول سفيان الثوري وأحمد وقال بعض أهل العلم من التابعين إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة إذا كانت البله بلة مطفة وقول الشفعي وأسحاق وإذا رأى احتلاما ولم يرى بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم وقال ابن المنزل رحمه الله وأجمع على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم او جامع ولم يجد بللا أنه لا غسل عليه واضح الكلام العبرة برؤية المني حتى لو لم يتذكر شيء هو استيقظ ولا يتذكر أي شيء طب افرض هو رأى شيئا في نوم ورأى أنه قد أنسل ثم لما استيقظ لم يرى بللا في ملابسه يغتسل أم لا يغتسل؟ لا يغتسل مع أنه رأى احتلامه في نوم لكنه لم يرى بللا في ملابسه الأمر الثاني تنظر بس إذا حذفت, حذفت أو فضغطت بمعنى واحد إذا أخرجت بحذف الحسل هو القذف يخرج قذفا قوله التقاء الختانين دي الموجب الثاني التقاء الختانين فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه وعن عيشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختانة وجب الغسل والحديث أخراجه الترميزي والصحاء الألبن في الإرواع قال شيخنا حفظه الله الشيخ وحيد ولا يجاوز الختان الختان إلا إذا غابت الحشفة في فرج المرأة أما إذا مس الختان الختان من الخارج فلا يوجب غسلا في بعض الكتب يقول لك إن شرطه الإلاج حتى لو لم ينزل يعني افرض جاء الرجل زوجته وحصل إلاج ولم يحصل إنزال لا منه ولا منها ها فهل يجب الغسل نعم. نعم يجب الغسل نعم يجب الغسل <سؤال> هذا, لا لا لا هذا هو الراي الذي عليه الدليل لا لا. قال الموجب الثالث خروج دم الحيض الأفضل أن نقول انقطاع دم الحيط انقطاع لأن المرأة ما بتقتسل شيء لما يخرج دم الحيط بتخرج إمتى لما ينقطع فالأفضل نقول انقطاع قال خروج دم الحيط وقلنا الأفضل نقول انقطاع دم الحيط على عيشة قالت إن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاط فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلش قال شيخون حفظه الله بخروج دم الحيد وجب الغسله ولكنه لا يصح إلا بعد انقطاعه وكذا دم النفاس طبعا الأفضل نقرأ الاثنين مع بعض نقول انقطاع دم الحيد والإيه والنفاس مسألة واحدة واضح؟ قال خروج دم النفاس قال ابن المنذر وأجمع على أنه على النفساء الاختسال إذا طغرت وسوف نتكلم عن الحيد والنفاس بالتفصيل في باب إن شاء الله قال ابن قدام رحمه الله ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيد والنفاس قوله إسلام الكافر ذكر هنا الموجب الخامس إسلام الكافر وجملة ذلك أن الكافر إذا أسلم سواء كان أصليا أو مرتدة وجب أو عليه الغسل على الراجح من أقوال أهل العلم فعن قاس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر والحديث أخرج أبو داود الصحاو الألباني أمره أن يغتس بماما عن وعن أبي هريرة في قصة إسلام ثمامة ابن أثان قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتس والحديث أخرج احمد وصحاو الألباني في الإروان قال ابن قدام رحمه الله وجملة ذلك أن الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل سواء كان أصليا أو مرتدى اغتسل قبل اسلامه او لم يغتسل وجد منه في زمن الكفر ما يجب الغسل او لم يوجد وهذا مذهب مالك وابي صور وابن المزده ليه لان بعض المذاهب بتقول لك ايه اذا كان جلبا حال كفره يغتسل عند اسلام لكن الصرا اننا لا نلتفت الى حاله قبل الكفر حالي قبل الاسلام اقصد انه يغتسل للدخول في الاسلام وليس شرط وليس ايه ها يعني افرض واحد كافر اسلم وما اغتسلش هذا لا يتعلق هذا بصحة الإسلام أو عدم صحة الإيه؟ الإسلام لكن نقول يجب الغسل بإسلام الكافر وهذا هو الراجح من قوله قال ابن عثير رحمه الله ونقول إن القول الأول أقوى وهو وجوب الغسل لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة أمر للأمة جميعا إذ لا معنى لتخصصي به. وأمره لواحد لا يعني عدم وجوبه على غيره وأما عدم النقل عن كل واحد من الصحابة أنه اختسل بعد إسلامه فنقول عدم النقل ليس نقلا للعدل يعني أقول لك مش كل واحد أسلم إنه أمره يختس هو أمر بس قيس بن عاصم أو سمامة بن وساء نقول خلاص ما فيش مشكلة وطالما امر واحد فهذا حكم ينسحب على كل من أسلم وليس شرطا أنه كل ما أسلم واحد أن ينقل إليه أنه, أنه اختسل واضح فلذلك القول الراجح هو فعلا القول بوجوب, بوجوب الغسل في مسألة يعني يذكرها برضو الفقهاء لم يذكرها شيء وهي مسألة الغسل بالموت يعني ان الموت سبب من أسباب الموجبة للغسل والمقصود ليس أن يغسل الميت نفسه وإنما أن يغسله المسلمون واضح فبرضه في الكتب الاخرى تجد ان من موجبات الغسل الموت انه اذا مات المسلم يجب على المسلمين ان ها يغسلوا وطبعا الشيخ لم يذكرها ممكن هنا ليه لان الميت غير مكلف ليغتسل يعني هو بيتكلم عن الايه المكلف فالميت غير مكلف ان الميت مش هيغسل نفسه وفعل لذلك هو لم يذكرها هنا ليذكرها في باب الايه في باب الجنائز عند وصول الايه الغسل المي لأن ليس المقصود من هذا الباب هو من يجب أن يغسل ولكن من يجب أن يغتسل واضح الكلام يغتسل ولذلك بقول لك أن يعني تغيير الكتب وتغيير اسلوب الكتب ان أنت دايما أولا هتلايك بتطلع على أدلة أخرى أدلة زيادة وتجد أن المعلومات تستفيد منها استفادات إسرائيلة جديدة قوله شروط صحة الغسل سبعة توني. الإسلام والعقل والنية والتمييز وانقطاع ما يوجبه والماء الطهور وإزالة ما يمنع وصوله سبق شرح هذه الشروط في باب الوضوط صفحة 74 لصفحة 76 فلا داعي للتكرار فلتراجع ترجع للإسلام وتكلمنا فهو بالتفصيل والعقل وكان. طبعا النية في بعض العلماء في كتب أخرى يذكر النية كركن من أركان لك الغسل ركنان. النية وتعميم البدن بالإيه بالماء وده برضو اختلاف اصطلاحي عند الفقهاء ان لو اعتبرنا النية ركن فها في الغسل اذا اعتبرناها شرط فها خارجة عن قبل الغسل واضح فبرضو اختلاف اصطلاحي ما يضرش يعني. وفرض الغسل او الغسل واحد وتعميم البدن بالماء ان يجب ان الاسان هو باختسل يعمل البدن بالماء فعن ميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة الوضوء قلنا بالفتح اللي, اللي الماء الذي يتوضا به اما بالضم الفاء لجنابه فاكفا بيمينه على شماله مرتين او ثلاث ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض أو الحائط مرتين او ثلاث طبعا دلوقتي في اللي هي وال... وغير ذلك فمش محتاج ان انت تحك في الأرض او في الجدار ف ضرب يده بالأرض أو الحط لإزالة الأذى من عليها مرتين أو ثلاث ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه متفق عليه قال شيخنا حفظه الله والمضمضة والاستنشاق فرض الوضوء والغسل وتكلمنا عنها بالتفصيل في اختلاف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق وان الراجح ان هم واجبتان في الغسل وفي الإيه؟ وفي الوضو وهو مذهب عطي بن ابي رباح وحمد بن ابي سليمان وعبد الرحمن بن ابي ليلى وابن شهاب الزهري واسحاق بن رهوي وعبد الله بن المبرك والمشهور من مذهب احمد رحمه الله تعالى قوله سنن الغسل سبعن وجملة ذلك أن من أراد أن يغتسل على السنة فعليه فعل هذه السنة السابق إبقى هنا اتفقنا على شيء مبدئي أن من نوى الغسل من الجناب ثم دخل تحت الدش وعم ما بدنه بالماء غسل راسه جسمه صح غسله وصحة عبادته يطلع يصلش لكن فرد ما واحد عايز يتلمس خطى النبي صلى الله عليه وسلم و سنن السنه عن نفصلا في مساله الايه الغسل نقول له بقى اليك السنن في الغسل بالتفصيل وجملة ذلك أن من اراد أن يغتسل على السنه فعليه فعل هذه السنن السبع قوله ازاله ما لوثه من اجل لحديث ميمونه وفيه قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءاً وضوءاً للج... وضوءاً وضوء وضوئا للجنب او الجنابه فأكفأ بيميني على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل, فرج، غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحاجط مرتين أو ثلاث الشيء هنا أنه ضرب يده بالأرض ليزيل الأذى فأول حيث تعمل أنت تغسل الفرج ثم تزيل الأذى إما بالصابون أو غير ذلك وفي رواية فغسل مذاكيره قوله الوضوء قبله وترك الرجلين يعني يتوضى وضوء كامل إلا الرجلين لكن في الوقت أخرى عن عيشة أنه توضأ وضوءه للصلاة يبقى يسأل مسألة ترك الرجلين احيانا ترك الرجلين إيه مش, مش تتوضأ من قلمة لما تقسر رجليه ترك بعد الوضوء يعني تتوضأ أول شيء ما يكتسر أيوه ماشي إحنا جايبين بالترتيب أهو أه فهي الوقت أن هو توضأ وضوءه للصلاة إذا وضوءه للصلاة يدخل في غسر رجليه أو لا يدخل يدخل في غسر رجليه بعض العلماء قال متى يؤخر رجلي إذا احتاج إلى ذلك في آخر الغسل إذا كان يختسل في مكان طيني يعني إذا كان بيختسل في مكان هيجي على طراب أو طين أو الكلام ده يبقى يحتاج في الأخر النوع يعمل إيه؟ يغسل رجليه لكن هو بيختسل على سيراميك أو على بلاط أو الكلام ده فيش حاجة تترتش على رجليه تاني يبقى مش محتاج النوع يترك إيه؟ يغسل رجليه يبقى إذا نقول إن قول الشيخ هنا الوضوء قبله هو الرجلين نقول ليس على إطلاقه فقد يتوضا وضوءا ايه ها كاملا ولا يحتاج الى تاخير غسل الايه الرجلين وطبعا استدل بحديث ميمونه الذي ذكرناه انفا وفي روايه ثم تنحى فغسل رجليه دل ذلك على انه يستحب للمغتسل ان يتوضا وضوءه للصلاه غير رجليه على الراجح من اقوال اهل العلم قلنا ان احنا هنا في تعليق ان هو يتوضا وضوءا كاملا او يؤخر غسل رجليه فله الايه فله الحال يعني الأمر فيه سعة قال غسل الأعضاء ثلاثا فعن عيشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجناب غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده يبقى يغسل رأسه الأول بيغسل رأسه وبعد كده يغسل الأيه؟ الأعضاء ثلاثا ووجه الدلالة أنه أفاض الماء عليه ثلاث مرات طبعا يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيه؟ الأيصر كما سيتنا في التيامن قال التيامن أن يبدأ في الغسل بغسل الجهة اليمنى ثم اليسرى فعلى عيشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في شأنه في طهوره وفي شأنه كله قال قوله المولاة يبقى من سنن الغسل المولاة فيستحب أن يوالي بين الغسل كما سبق في الأحديث الماضية كحديث عيشة وميمونة أنه صلى الله عليه وسلم والى بين الغسل وغاية فعله الاستحباب المؤلاء أن يأتي بالأعضاء متتالية دون فاصل دون فاصل بينها دي معنى المؤلاء الدلك فيستحب دلك الجسد حتى يصل الماء إلى جميع البدن قال الشيخ ابن عثمين رحمه الله وشرع الدلك ليتأقن وصول الماء إلى جميع البدن لأنه لو صب بلا دلك ربما يتفرق في البدن من أجل ما فيه من الدهون فسن الدلك يعني الدلك الدلك ليس بواجب لو واحد صب الماء عليه على نفسه صحه آخر حاجة قوله غسل الرجلين بمكان آخر لحديث ميمون السابق وفيه ثم تنحى فغسل رجليه قلنا أن هذا ليس بشرط هذا ليس على إطلاق وكما في حديث ميمونة أنه ترك غسل رجليه حيث قالت فتوضأ وضوءه للصلاة وغير رجلي غير غير رجليه ناقف عند الأغسال المستحبة وإن شاء الله نكمل يوم الإثنين القادم بإذن الله تعالى سبحانك الله وحمده أشهد أن تستغفرك أتوليك والسلام عليكم وبركاته <تصفيق>